الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى صنفين من الناس ممن ليس له مطلوب سوى الدنيا وحاله وعمله والفساد والإفساد الصنف الآخر ومن يريد الآخرة يشري نفسه ابتغاء مرضات الله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 واذعنوا وانقادوا بجوارحهم امنوا يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه وهو الاسلام ادخلوا في السلم كافه خلوا في جميع شرائع الاسلام عاملين بجميع احكامه من غير تذوق ولا انتقاء ولا تخير ليكون الحال كأولئك الذين ذمهم الله تبارك وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ثم نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه التي يضل بها العباد ويدرجهم خطوة خطوة حتى يصل بهم إلى مبتغاه من الكفر والبعد سبحان الله تبارك وتعالى وعبادته وطاعته والإيمان به فهو عدو ظاهر العداوة إنه لكم عدو مبين بين العداوة لا خفاء في عداوته فإن زللتم فإن انحرفتم عن طريق الحق من بعد ما جاءتكم الحجج الواضحات البينات التي لا تدع في الحق لبسا فاعلموا أن الله عزيز في ملكه لا يغالب وهو تبارك وتعالى لا يفوته منكم أحد فهو قادر على أخذكم ومعاقبتكم ومجازاتكم وحكيم في أمره ونهيه وجزائه وأقداره يضع كل شيء في موضعه ويوقعه في موقعه جل جلاله وتقدست أسماؤه يؤخذ من هاتين الآيتين من الهدايات يا أيها الذين آمنوا خاطبهم باسم الإيمان لأن ذلك هو الذي يؤهلهم للقبول فإن هذا الإيمان يقتضي الاستجابة أن يقولوا سمعنا وأطعنا فإن إيمانهم يستلزم ويستدعي القبول عن الله تبارك وتعالى حيث آمنوا فأذعنوا وأقروا وانقادوا بقلوبهم وجوارحهم فليس لهم أن يتأخروا عن هذه الاستجابة يا أيها الذين آمنوا فهذا خطاب خاص يخاطبهم به وهو اللطيف بعباده وذلك أيضا يدل على أن الإيمان له مقتضيات فليس هو دعوة أو مجرد دعوة في اللسان يقولها الإنسان دون أن يكون لها رصيد من الواقع حظ من العمل والتطبيق والامتثال فهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا يشعروا بنوع علة أو تعليم حيث يستدعي ذلك ما ذكر من الاستجابة فأهل الإيمان هم الذين ينقادون في كل صغير وكبير مما خاطبهم الشارع به فالإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فما بين ذلك من شعب الإيمان فذلك من إيمانهم الذي دخلوا فيه فليس لهم أن يتخلوا عن شيء من ذلك أدخلوا في السلم كافة فهذا يقتضي الاستسلام الكامل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم لا يكون له اختيار فكيف يعترض ويقول أنا حر آخذ ما أريد وأترك ما أشاء فهذا لا يتفق مع الإيمان وذلك خلو في السلم كافه ينتظم أعمال القلوب كلها كما ينتظم ذلك أعمال الجوارح كلها كما ينتظم ذلك ما يتعلق باللسان فتسلم القلوب وتسلم الجوارح ويسلم اللسان فيكون العبد مسلما حقا وهذه حقيقة دين الإسلام الاستسلام لله تبارك وتعالى الطاعة يستسلم لربه ومليكه ومولاه فينأى عن الشرك ويكون موحدا مؤمنا ويكون عبدا مطيعا لربه ومولاه فهذا هو الواجب على العباد فيكون مطبقا ممتثلا مستجيبا مؤتمرا بأمر الله عز وجل أما الذي يتمرد على شرع الله ويستنكف حينما يؤمر بتقوى الله أخذت العزة بالإثم كما في الآية السابقة فهذا لا يصح بحال من الأحوال ادخلوا في السلم كاف وهذا إذا تحقق تحققت حقيقة دين الإسلام وانتفت الآفات والشرور عن النفس فإن النفس تشقى حيث ينتقص الإيمان وشرائع الإيمان فهذه النفس لا يمكن لها أن تطمئن وتستقر ويحصل لها الراحة إلا بأن تكون على وفق ما شرع الله وأراد لها هذا الذي يحصل به نعيمها في الدنيا وصلاحها وفلاحها وهو الذي يحصل به النعيم في الآخرة وإلا فالنفس إذا ابتعدت عن هذا يحصل لها من اللأواء والشقاء والمعاناة بقدر هذا البعد ولذلك لا حاجة للسؤال لماذا يجد الإنسان في قلبه وحشة لماذا يجد عصرة لماذا يجد الما لماذا يجد غما لماذا يشقى لماذا يجد حزنا متطاولا ينقله معه حيث حل مع ما يتعاطاه من ألوان اللذات من المطعوم والمشروب والمنكوح وكذلك ما يشاهده من الصور حيث يذهب هنا وهناك يمتع ناظره يطلب متعة لنفسه وقلبه ولكنه لا يجدها إنما يحصل ذلك أيها الأحبة بلزوم الإيمان بشرائعه بشموله فإذا نقص ذلك نقص الطمأنينة العبد وراحته وسعادته ولو كان يغرق في اللذات الجسمانية والشهوات ولو كان معافا في بدني بخلاف من كان متحققا بالإيمان ولو كان فقيرا لا يجد بلغة من الطعام والشراب ولو كان عليلا فإنه يجد في قلبه من الراحة والنعيم كما كان شيخ الإسلام كما وصفه الحافظ بن القيم مع ما كان فيه من المعاناة والشده كان يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ولما حبس ومات في محبسه رحمه الله كان يقول لو ملأت لهم هذه القلعة قلعة دمشق ذهبا ما كافأتهم على ما تسببوا به يعني من هذا الخير والنعيم الذي هو فيه من القيم يقول كان إذا أرجف بنا المرجفون وساءت بنا الظنون أتيناه فما أن نرى وجهه حتى يذهب ذلك جميعا يعني قبل أن يتكلم لما يرون من نظرة النعيم على وجهه رحمه الله فهذا من أين جاء شيخ الإسلام كان يكثر من المتع واللذات والذهاب هنا وهناك من فيضة إلى فيضه ومن نزهة إلى نزهه من بلد جميل ذي خضرة إلى آخر يتمتع هنا وهناك أبدا وأبعد ما يكون عن هذا لكن كانت جنته بارتباطه واتصاله بذكر ربه تبارك وتعالى هذا ما يتعلق بالنفس أما ما يتعلق بالمجتمعات والأمة فإن هذا هو السبيل إلى استقامة أمورها وصلاح أحوالها واستقرار أحوال هذه الأمة فتبقى مجتمعة قوية متماسكة أما ان يأخذ بعض الدين طائفة ويأخذ بعض الدين طائفة ثم بعد ذلك يتنازع الناس أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون هذا سبب للبلاء كبير وهو موجود في طوائف الأمة منذ القدم أن يؤخذ بعض الدين وهؤلاء يأخذون بعض الدين فيحصل بسبب ذلك التفرق والاختلاف يؤخذ الدين بكامله كما جاء عن الله تبارك وتعالى وكما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان أخذ الدين على هذا النهج والسبيل لا يتأتى إلا بمخالفتي طرائق الشيطان ومسالك الشيطان وعدم الاستجابة لها نهى عن اتباع خطوات الشيطان فهذا المطلوب ادخلوا في السلم كافة الذي ينازعكم فيه هو الشيطان وحزبه وأولياؤه فهم يصرفون الناس عن صراط الله المستقيم قد لا يأتون لهم لأول وهله يطالبونهم بالكفر والإلحاد ولكنها خطوات تبدأ ب. نظرة بخاطرة ثم فكرة ثم بعد ذلك تكون هم ثم تتحول إلى عزيمة ثم يصير ذلك في عمل واقعي في الخارج يتدرج معه الشيطان من المعصيه إلى الكبيرة إلى البدعة إلى الشرك بالله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولفظ الخطوات يدل على هذا التدريج خطوة ثم خطوة القضية تبدأ بنظرة للاطلاع والمعرفة لربما يزين الشيطان ذلك لكل أحد بحسبه هي نظرة ماذا عساء تؤثر ماذا عساء تفعل لكنها نظره يتلوها نظره. ثم يتلوها نظرات ثم بعد ذلك يصير الإنسان عبدا لهواه لا يستطيع الانفكاك منه ويحاول أن يتوب ولا يستطيع فيكون صريعا لعدوه ابليس يقوده حيث شاء ويتلاعب به تلاعب الصبيان بالكرة، فهذا نهي من الله عز وجل لاتباع هذه الخطوات. إذن اقطع الطريق من أوله. لا تقل أجرب، أنظر، اكتشف، أتعرف كما يقال، لا تتعرف ولا تفتح بابا من أبواب جهنم. ثم بعد ذلك لا تستطيع أن تغلقه. وعلموا. أن الله يحول بين المرء وقلبه قالها الله بعد قوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فقد يريد الإيمان لا يستطيع يريد التوبة ولا يستطيع لأن قلبه لا يملكه ثم أيضا لاحظ هنا لا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن هذه تدل على التعليل إنه لماذا لا نتبع خطوات الشيطان لأنه عدو لنا بين العداوة ظاهر العداوة فإذا كان كذلك فكيف يطاع وكيف يقبل ما يمليه ويدرج به العبد وهكذا ما ابتلي بالوسوسه فهو يعيد الصلاة أو يعيد الطهارة مرة بعد مرة كيف يستجيب لنصائح أدوه الشيطان ويلعب الشيطان به بهذه الطريقة حتى يفوت عليه خير كثير تفوت صلاة الجماعة ولربما يفوته الوقت فهو يعيد الصلاة حتى يخرج الوقت وتتحول الصلاة إلى عبء ثقيل يشقى معه كل ذلك لاستجابته وقبوله ل ما يشير به الشيطان ويدعو إليه لا تتبع خطوات الشيطان لا حاجة لأن تفتش وتبحث فيما يتعلق بالطهارة عند وجود الشك والقاعدة أن الشكوك إذا كثرت طرحت يعني لا يلتفت إليها ولا يحتاج مع ذلك إلى سجود سهو ولا إعادة وكذلك فيما يتعلق ب. الطهارة في الأصل أن اليقين وهي الطهارة لا يزول بالشك، وكذلك بعد الفراغ من العبادة فإن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر، لا قيمة له. انتهى الإنسان من الطواف شك، انتهى من الوضوء شك، انتهى من الصلاة شك، السجد سجدة واحدة أو سجدة سجدتين. الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر، انتهى. إذن لداعي لهذه الوساوس وتفريغ الدواليب في كل يوم بجميع الملابس تعاد وتغسل لأنه يعتقد أن الدنيا نجسة وأن الأرض التي يمشي عليها في البيت نجسة والأثاث نجس وكل ما حوله نجس فهذا لا يمكن إنه لكم عدو مبين وهذا كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف لما ذكر قصة إبليس مع آدم إخراج آدم من الجنة قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إن جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون هذا الذي غر وغرر بأبيكم آدم عليه السلام حتى أخرجه من الجنة المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين هو عدو لكم وكما قال الحافظ بن كثير بأن ذلك يقتضي أن يعامل معاملة العدو فكيف تستجيب له هو يريد أن تسمع المعازف وتشرب المسكر وأن تعصي الله تبارك وتعالى وتنظر إلى الحرام وتترك الصلاة وتتأخر هذا الذي يريد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء كيف يطاع هذا الذي يأمر به وهذا الذي يعد به بئس الوعد وبئس الأمر فكيف؟ تترك طاعة الله الذي لعن إبليس وأخرجه من رحمته وطرده من أجل أنهم تنع عن السجود لابينا آدم ثم بعد ذلك أفتت تخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما هذه المقابلة يقول أخرجته من رحمتي من أجل أنهم تنع عن السجود لأبيكم آدم ثم بعد ذلك تعقدون الولاية معه وتصطلحون معه وتستجيبون له وتعرضون عن عبادتي وطاعتي بئس للظالمين بدلا توقف عند هذا واسال الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا جعلنا وإياكم خداة مهتدين والله أعلم صلى الله عليه وسلم ونحمد وعلى صحبه إذا كان لديكم إضافات أو سؤال ومن الناس من يشري نفسه تغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد رأفته تبارك وتعالى ورحمته نوعان رحمة خاصة وهذه لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة بالدنيا بالألطاف والمواهب الربانيه والهدايات وما إلى ذلك الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وفي الآخرة الجنه والنعيم المقيم والأمن التام وما إلى ذلك والرحمة الأخرى الرحمة العامة هذه التي تكون لجميع الخلائق للمؤمن والكافر في الدنيا والحيوان فهذه لا يخلو ورحمتي وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فلا يخلو من رحمته أحد ولو كان كذلك لما بقي على ظهرها من دابة ولكن رحمته تبارك وتعالى تسبق غضبه فهذا الفرق بين المقامين الرأفة يفسرونها بالرحمة والواقع أنها رحمة خاصة رحمة رقيقة إن الله بالناس ترأوف رحيم فهذه الرحمات التي تحصل لعموم الخلق هذه من رحمته بهم ورأفته بعباده والله تعالى أعلم هذه في المعاني الخاصة لكل لفظة وإلا فإن الكثيرين يفسرون الرأفة بالرحمة فجاءت هنا لعموم الناس نعم آية البقرة التي كنا نتحدثها أوهم العباد هي تحتمل جميع العباد عبودية المطلقة العامة عبودية القهر وعبودية الاختيار وتحتمل أن يكون ذلك للعباد أهل العبودية الخاصة هذا اللي أشرت إليها الليلة الماضية في بعض الفوائد الرحمة فيها فضل الانعام لا لكن الآيات التي جاءت من غير هذا في وصف الله تبارك وتعالى أنه رؤوف بالعباد رؤوف الرحيم ليس فيها مقابل المكروه أما قوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فتفسر بهذا أنها رحمة رقيقة رحمة معرقة بإلغاء الحد أو التقليل من العدد في الجلد أو بالصفة كن ضرب تحلة قسم خفيف، فهذه رحمة رقيقة تأخذكم به ما رأسه في دين الله فلو اشترط أن يكون مقابل مكروه نعم طيب. السلام عليكم ورحمة لا إله إلا الله